دَٱللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ فَمَن حَا دك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابنا انا وابناكم ونساء انا ونساءكم وانفسنا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ اللعنةَ اللهِ على الكاذبين